بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ما له أخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده